وَكَانَ ذِكْرُهُ مَثْنَى وَكَانَ ذِكْرُهُ ذِكْرُ مَنْ أَصْفَى وارا امر ام اش وانتي ايشان توابقا افرن يا زيلانهم إن في ذا نكرايا سينيرولينوها ولا أولات ஜ முச